تمان او بيكتب هنا وكا كسيك حلايك لا كتبك الله وحشاك تكون من من خيل فيهم فإن فوت حلايك قلم هم نبي جوري كيت هي بيت كوتمان لقعن ابن أمي صاحب شاهدك بنائي قعن بكر أمي صاحب استشهد به في النحو لا كتب كان النحو دا باسكلا و لسر مسألك على جوازي و فعل الشرط مضارعا والجواب ماضيا هنا يعني الكتبة النحو كان دا لسرأيك لأدوات الشرط دا فعل الشرط وجوابي الشرط هنا فعل الشرط مضارع بيت وجوابي الشرط ماضي بيت يمكنه من اصل لفعلي الشرط مضارعة ولا اصل لجواب الشرط مضارع اقل جوابي الشرط بماضي هات درسته بمبرجي كلام بيتها هات وقعنا بكره ام صاحب هادك العلماء اللين في الشعر الشعر ده اشتواء درسته جوابي شرطك بماضي بيت بلم والصحيح ثبوته في النثر أيضا بلام لنظر جداه هاتو هاددرس ده يعني ليه للشعر جدا تابدني بشعره ولا نثر جدا درسته بوشواء أجر بلين بيتك هاتو ولاي علماء نحو أبين ليرا لا هيدشي كأن لا صدر بيتكب نلا عجوز بيتكب مشي ونهاتو لا هدوشان ماضية فإن رأو حفوة طاروا رأوا طاروا رأوا ماضية طارش ماضية وما علموا من صالح دفنوا ما علموا علما ماضية دفنوش ماضية جاء بيت هملا صدركيشة شاهد هيا هملا عجوزكيشة شاهد هيا صدر عجوزش أو دو شطرية شطرية كم في, في الصدر شطرية وكم في, في عجوز لا علمي عروب فإن رأوها فتنطروا بها فرحا يموت منن بيتلّع علماء نحو دبوا أويك إثبات أو بكذكاء فعل الشرط فعل الشرط كيا مضارعة جوابي كي ماضية. أبينين لي ربمشي ونعته. بلام لكتبه كان يتربمشي ونعته. وروي البيت إن يسمعو إن يسمعو بمضارع سبه سبّر شو العيب إن يسمعو سبه طاروا بها فرحا اوقاتا صدر كذا شاهد هي ان يسمعوا يسمعوا فعل شيء مضارعة فعل الشرط طاروا بها فرحا طاروا فعل شيء ماضية طاروا بها فرحا عني وما يسمعوا من صالح دفنوا ما يسمعو سيكلاء عجزكيش ذا شاي ذا شاي ما يسمعو من صالح دفنوا دفنوا ذا فانو جاريكي توا كابو هم لسودركا ذا بمريويتي كاي سابسيكا كاي ساكن مواني لسودركيش ذا شاي ذا توا لا عجزكي شاي ذا توا وعني جارو نمجرو متعلقا بياس ماو يكون في صدر البيت وعجزي وهنديك إش بشيوازكت الرواية تنكد وغيروى عجزه بمشيوى إن يسمعوا سبتا طاروا بها فرحا عني وما سمعوا بماضي وما سمعوا من صالح دفنوا او كاتشاهدك تنهاك وتكوي صدرك تنك عجزك هذه ماضية فعلي الشرطي إش ماضية وجاوب الشرطي إش ماضية كابو يقتصر على الصدر فقط لأن فعل الشرط وجوابه في الصدر والعجز جاء كابوم بيتكي خوما أو كلكتب كذا هاتوا أما الذي في الكتاب فليس فيه ذلك لأن فعل الشرط وجوابه في الصدر والعجز جاء بالماضي والحاصل أن البيت أتي به لمعناه لا للاستشهاد. ربنا بيتيك لي رهاتوا. هو مسألك اللغوي هاتوا. يا بو مسألك معنوي هاتوا. بو أويك يا الأدبي. بو أويك كسر غلطة لكسر بيني جورينا كاتوا ولا سريعة. ومن باب طغيان القلمة. أما لا لكاتي درسك الجرثما وواضعه أوكسيك علمي صرفي دانا وكو كتيب أي هنا علمك خويها اللقل زمانا هي لو كاتيك زماني عربيها هيا هر علمي صرفي هي طالما كسيك علمك دانا بألي معاذ بن مسلم الهراء بتشديد الرائي وقيل سيدنا علي وقيل سيدنا علي كرم الله وجهه ووتلاوش إمام علي علم صرف داناوه دان معاذ بن مسلم الهراء بتشريد الراء، وقيل سيدنا علي كرم الله وجهه أقل سلام بيته على سلام دي ربوسته معاذ كري مسلمي هراء معاذ كري مسلمي هراء إكيك لا علماء نحو وصرف كونيكي أبو مسلم الكوفي النحوي الهراء يعني خوي خلقي هراتة بلان عفوا خوي شتيه ثيابي هرويي فرشتوا يعني أو الثيابان أو كالوكلاني كلا هراتة وهاتون فرشتوني بيا خلقي كوفي أبو مسلم الكوفي النحوي الهراء إمامي ذهبي رحمه الله لسير أعلام النبلاء أليد معاذ كري مسلم مولى محمد بن كعب القراضي مولاي محمد كري كعب القراضي روى عن عطاء بن السائب وغيره لحديث ذا عن شخصا يعني معاذ كري مسلم لعطاء كري سائب ورواية كردوة ولا غيري شو لعلم حديث ذا كسيشي معتمدني وما هو بمعتمد في الحديث وما هو بمعتمد في الحديث وفي, المي وفي لسان الميزان لكتب لسان الميزان دا أنه مجهول مجهولة لمسألة حديث مجهولة وقال ابن أبي حاتم مجهول وفي الجرح والتعديل مجهول لو كتبان ذا هاتولا حالي لحديث ذا مجهولة أما لنحو دايا لصرف ذا دا كسيكي يعني معروفا لعلم علمي نحو أخذ عنه الكسائي ويقال أنه صنف في العربية ولم يظهر ذلك ووتلاوش كتاب نوسيا لزمان عربي لنحو لصرف أمان بلام كتب كان ديارن يعني فوتاون وكان الشيعيا يعني كسيك بوا بوا معمرا تماني شي درياج بوا بوا تماني درياج بوا مات أولاده وأحفاده وهو باق يعني من دالكاني مردوه ومن دالي من دالكاني شي مردوا أو خويها تماني تماني كدوا و وهو باهن وكان يبيع الثياب الهرويه اي شي كالبالفروشي هو هو هو هروية هيرات هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو نسبة إلى هرات بويل وراء جنون راف فلذلك قيل له الهراء قيل له الهراء توفي سنة تسعة وثمانين ومئة لصال صدوها شتاونوي يجدي وفاتي كدوة هروها سيوطي لكتب بقية الوعات الله معاذ بن مسلم من الأوائل سيطيل لكتيبي بغية العاد الله من الأوائل معاذ بن مسلم من الأوائل الذين تكلموا في النحو والصرف إيكا كلاو عالمان كونانيك <تصفيق> لعلمي نحو الصرف داق كدوى توفي سنة مائة وتسعين السيوطي الله صدر النواتي هجري وفاتي كدوى على خلاف في ذلك أو طبعك غلطا أو غلط وقال ابن النجار ابن النجار أكو إمام السيطيلة لبغيت الععاد نقل لي وقال ابن النجار في تأريخ بغداد لتأريخ بغداد دا باسي معاد كرد كان من أعيان النحات يكى قال لا عالم كان نحو أخذ عنه أبو الحسن الكسائي وغيره كسائي نحوي لي وورقت وأصنف كتبا في النحوي وصنف كتبا في النحو الكتاب النسي والنحو وروى الحديث عن جعفر الصادق وعطاء ابن السائب لجعفر الصادق ولعطاء كرسياب وحديثي حديث رواه كدوة بلعم لحديث ذا وكوباس مانك لحديث ذا ورناجيد معاذ بن مسلم إيكي كان لواني كزول معروف علم صرف بأعلى ذن الله أموه أما علي وقيل سيدنا علي أمشتوانية يعني معروف نية أما قيل بالله معروف نية سيدنا علي وشي سيد بو علي درسته سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا علي سيد معنان قولة والله ما قدر جايكي نوة بس بعلي بلين سيد يعني بيكي قلواني بلين سيد بطيبت أو نابت ولكن الله كرم الله وجهه من الله يجعل علي رضي الله عنه من الله تريد كرم الله وجهه من الله يجعل من الله يجعل تعالى علي يجعل من الله يجعل من الله كانت أخي أميان بكار هنا وهناك أقل أهلي سنة لنوقتي بكاني أنا نعم زانيو نقل يانك دور روشتوا بلان حق يثير بس بيت في رابي جيدة كمك أميان جاكر نويك وتفضيلي شعالي تيايا بسر كيا بسر أبو بكر بسر عمر بسر عثمان ده لو أن دابلي رضي الله عنه ينهي جنالي بلان لم بل كرم الله وجهه يبع الشخو بسنها علي نبو كرم الله وجهه شن دين من دالي صحابة هبون وكو الله كوري عباس وكو عبدالله كوري عمار وكو عبدالله كوري زبير كان دين كسي ترهابون سجدين اي من بعد أي بوهي تغلواني تربينا وتري كرم الله وجهه تنهاب علي كرم الله وجهه هذا فيه تفضيل تفضيل لبكي تفضيل بسر أبو بكر عمر وعثمان لا نشك أن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يسجد الأصنام ولا للاوثان وحفظه الله من ذلك وكرمه لكن ليس هو الوحيد من الصحابة في ذلك بل معه غيره كثير من الصحاب زول الصحابة من دال ونوس بديشان نبردو ابو صنم وبديشان نفر استوى ثم تميزه بهذا من بينهم فيه لوثة رافضية فيها إشارة إلى تفضيله على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا فبهذا يعد هذه اللفظة من المناهي اللفظية دي. لخلال دراسية مكتبة هل استاء كتابة كان شونيك ديد بالغي لسر مؤلف كسيكي صوفيا، وهن ديك مراعاتي الفاظ خشي ناكات هن ديك الفاظ ديخوي ناكات ونهزان متاثره بشي عيان بالان در اكويلة كان شونيك كا كمتصوفي يتر ايان متأثرة ايان أوها. الله أعلم ومسائله مسائل علم صرف قضاياه التي تذكر فيه صريحا أو ضمنا نحو كل واو أو ياء تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا والنحو إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وهكذا أما مسائل كانتي أما لتعرف كشخين من علم بأصول يعرف يعرف بها أحوال كابو مسائله قضاياه القضايا يعني القواعد القواعد التي تذكر فيه فيه صريحا أو ضمنا يعني يعني إذا جعل بابا رئيسيا يا رئيسا أو تذكر فيه صريحا يعني ضمنا يعني خلال خلال الفروع خلال المباحث جاء واهي لن يقع ذيك دا رواز بابك بابك سرب خويش تيكي غرينجلو بابا أو وصريحا. ين لل للثنائي ل... لدوتوي كمال الموضوع ده قاعد ييجي تري جديد. مسألة ليش جرين جديد؟ بلام زوزو رج جرينية زوزو رج معروفة. بيوت القضايا والتي تذكر فيه صريحا أو ضمنا. وثمرته قازنج علم الصursive صون اللسان عن الخطأ في المفردات ومراعاة قان قانون اللغة في الكتابة. اما قازانجي علم الصرف صون اللسان عن الخطأ يعني بو اويكام كلمات كات يخونيتو بغلط نخونيتو بان منظر كذا اعوذ بالله من الخبث والخبائث اجي علم الصرف بزان الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث بو شيء باش كا اويك الروايات بزاني الخبث الخبائث زاني الخبث جمع خبيثة والخبائث جمعيشية الخبث جمعي خبيثة والخبائث جمعيشية الخ... الخبيثة كابو لو معروفة بويا خطابي لكثبي إصطاح وغلط المحدثين كيها ناوى يكم حديثة والله أعلم أويها ناوى ألي أما كهندق للمحدثين نقل كان بخبث بس كون نقلي كان غلطا رواية صحيحة هاتوا ما يكدون لرواي علمي صرفي شوى خبوثا شنك الخبث يعني الشر طالما الخبث جمعي خبيثة يعني الذكر من الجن زولي فرقة بويا ثمارا وقازان علمي علمي صرف أو المفردات قوله الخطأ في المفردات كخطأ بعض الرواة والمحدثين في روايتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يروونه الخبث ساكنة الباء وكذلك رواه أبو عبيد في كتابه وفسره تماشيك لعالم قوله كان أبو عبيد في كتابه وفسر فقالوا وأما الخبث فإنه يعني الشر كتاب خبث بردويتي أبيت تشوف تفسيدك الشر وعندك شغل علماء ألين خ يعني خبث كشر تواضعي فعشي ليه كان وأما الخبائث فإنها الشياطين وإنما هو مضموم الباء جمع جمع خبيث يعني خبث جمع خبيث والمراد ذكور الشياطين، وأما الخبائث فهو جمع خبيثة، فأما الخبث ساكنة الباء، فمصدر خبث يخبث خبثا، فشتان بين الخبث والخبث، كي كان مصدره، شيء كان جمعه كابو يك سكون لا يقل يك زمة أو ينجمع أو ينشي مصدره، بل خبث جمع خبيث، بل خبث مصدره. بويا فائدة علم صرفية صون اللسان عن الخطأ في المفردات ومراعاة قانون اللغة في الكتابة مراعاة قانون اللغة قانون كلمة قانون خوي خوي كلمة شعرية كونية خوي شيك عد كلمة شعرية كونية وها هل وشنا ويننا؟ شو كأول بس فائدة علم صرفية بلى عموما قانون يعني قواعد ومراعاة قواعد اللغة في الكتابة ما بس شي ليلة ما بس يعني به الاملاء العربي الاملاء العربي بوانمونة تؤري دعا لقل نها شون رسميك للصوت اللي جوتش كي يا بوانمونة دعا لقل نها ألف يشي شان لستر رسمي يا رسمك ريت فإذ علمي صرفه ويا ما دام ازاني اما دعا يدعو دعا يدعو كوابو دعاك السوري ألف رسمك من النهي النهي أو كبيائية ومراعاة قانون اللغة في الكتابة يعني به الاملاء العربي ومن غاياته لأهداف آمان جاكان وقال زان علم علمي رسم علمي إملاء رسم الكلمة رسما صحيحا مطابقا لما تفق عليه أهل اللغة من أصول تحكم ضبط الكتابة إن ببيعي تشي بيعلم ببيعي علمي رسم بشي أمجي كي تلقى عزان جاكاني علمي صرف واستمداده يعني ادلته يعني آية أم علم الصرفه بيدعية بس علمي واماني بيدعية علمي كلام علمي كلام علمي فلسفة معناه بدعي استنادا لأن القرآن والسنة دنيا منطق خلافي لسرعه العلماء علم منطقي خلافيتها هاي دروز دروزنيه هاي العلماء هاي العلماء الله بيش روزنيه هاي الله واجبة هذه العلماء علي واجبه قوله قولك خبيث قولك صحيح اثنين هذا العلماء علي بو عندك كذا صاحبي قريحه يعني خواني عقيديك سليم من ولا بحتاجيش مثلا بخويا بويا هم علمك باستمدادك بزني دليلك شيء هل علمك هل خطوه هذا شيء هذا به واستمداده يعني ادلته من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العربي بويا، بالفجتي أم علمة لشودت لقرآن داعي ولا لقصيبي غنبري خواص الله عليه وسلم ولا كلام عرب. حكم الشارعي فيه حكم شرع لم علمشيا الوجوب الكفائي الوجوب الكفائي يعني وجب كفائيش إذا سقط به إذا إذا إذا قام به البعض سقط يعني عن الباقين. أو ضبطي علمي يا واجبي كفائي يا. إذا هنديك في هالصلاة سأل بول ما قلنا مش عارج كاسعاري بين زانم. خلقك هميتهم باربل. بول ما قلنا كمالك في هالصلاة أو كاتا أو أن تدش تا وأنك هنلا سأل أكبا. هم مو فرضك كفائي وياه. إيشي خلق ناروا. أقول خلك عاريب زن خلق القرآن تيجي. كله القرآن تيجي إيشن تي بلاويك أنا. او غير كسيانغش لهيج جور علمي او مو خالتان باربن و ويعني السودبندي شناب واجب الكفائي او جمع بناء ما طلب يعني طلب العلم فرض على كل مسلم يعني ما يقوم به دينه اما اما تبحر في علم ابياتها دوب الشواء علم ابياتها ذوب الشواء يعني ابياتها فرض كفائي فرض عيني ان جفرضي عينيش ابيات ذوب الشواء يعني الواجب العيني العام الواجب العيني الخاص هل الواجب العيني العام او حكمك طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني الواجب العيني العام يعني أويك وابي بتشتبهش توه أويك وابي يسدي بي بيه لدنيا لا أحكام ينجو عبادته بعدتو أويك هم مشترك أجناء بونا هم مو كسيغل سري واجب يعني علمي فراءذ زانة هم مو كسيغل سري واجب نيا تواوي مسائل نحو بزاني ينصرف زاني ينفق بزاني ين اصول بزاني طلب العلم فرض عليك يعني اوي كواب بيبي بري وبكتب يعني كم يعني او لو الواجب العيني العام الواجب العيني العام جاري واشي واجبك ما نهي هر خاص مثلا من تجاردناكم احكام التجاره من واجبنيه بس قلتوا تجارة تذكرت أحكام تجارة لتصروا كاملة واجبة. بو يبيث الواجب العيني الخاص كزوجة فلاحك زراعتك أو كأحكام مزارع أو مساقات أو او أو ديري وكذي وكذي لتصري واجبة. وإن كان غير نزاني كذناء حرامه. يروى عن عمر لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه وإلا أكل الربا شاء ابا ان او كان فقه نيا تبع نكرن فلوش تنك اگرنا او كانت الربا خو بخشي نزنه ابي كل حديثكات وطلب العلم فرض على كل مسلم او او لديك بيس بيتي لجاني رجانتا لأحكام بي كتبهشت وبلهم اگر كسيك شوشتي كتابتك لاش كتابتك هي واجب نسل أجرنا أجرنا واجبي عيننا عامنا خاص به ما باقيش تكاني تتبحروا زياده التعمق التعام واجبي كفاءيا والأبنية جمع بناء وهي هيئة الكلمة الملحوظة من حركة وسكون وعدد وعدد حروف وترتيب دبيت عندك تصريف بسي بناء منك وطمئن بناء الكلم يعني هيئة أقول هيئه هيئة هيئة هيئة أقول من ناصر يقول ناصر بناء اسمه هيئه هيئة الكلمة الملحوظة ناصر هيئة كلمة كلمه وأبين ريت ناصر أبي حركة كيف يكون بي أبي لا سروز بيت فاعل أبي أول مفتوح بي أبي ألي فاعل هات بيت أبي ما قبل الآخر مكسور بيت ها؟ باشا من حركة والسكون وعدد وعدد حروف حرف كان يشيبشيا نونك وصادك وصاد ك وراعي تياي و ألف فعلي شيا انجبت به يعني اتواني اللي اسألنا نونك نونا راك خيط كوتها راع كب خيط بيرشوا ألف كب خيط الدواو ناتواني يعني بتم شكلي بناء ويا يعني بناء يعني بناء هيئه ك لشيب ابيشان شنشت حركة سكون جمالي حرف وترتيب جذن النون حرف أن جاء بهاي كلمة والكلمة لفظ مفرد وضعه الواضع ليدل على معنى لفظه مفردة يعني مركب نيا ثم كأجل لفظ مركب ومفيد أو كأجل لفظ جملة لفظ مفرد مثلا تفاحة سلفظ مفرد وضعه الواضع دانيز ماني عربي دانري زماني عربي أقل عرب خيان بن أقل خوي تعالى بيت أقل هر كسيك بيت وضعه الواضع يدل على معنا أقل معناي بخشي أو أشي أو أو كلمة بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه ذلك المعنى الموضوع هو له وضعه الواضع ليدل على معنا ليرد يا مثلا في كلمة كلمة على إلى عن كلمن وضعه الواضع ليدل على معنى اي معنى عدن امانه خوان لخائن هذا او نفي ما نشونه كبكر هنا وفي المدرسه وفي الغرفه وفي الكتاب او انا بويه في معنى اي ظرفيه بويه وضعه الواضع ليدل على معنى بشء في نفسه او في غيره أو كان يعني يكون في نفسه أو في غيره بحيث متى ذكر ذلك اللفظ بالشواذ كهشكاتك أو لفظا بكارهات أو تشي فهم منه ذلك المعنى الموضوع هو له مثلا حم جارك عليك يعني سيو كتاب يعني كتاب أو تقسيم الكلمة تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف كلمة تسير فالاسم ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم ليس الزمن جزءا منه مثل رجل وكتاب اسم او كلمه او شتا كدان را وبو معنى سربخو يعني معنايك في بيوزني بشتي ترو مستقل بالفهم يعني هر قوات بابي او بيبيسي بشتي كي ترو ذهن بلا شتي كي ترو بروات لتييغ وكوتم قلم مستقل بالفهم. يكتسوت القلم قلم. ليس الزمن جزءا منه. زمن شيت مثل رجل وكتاب. والفعل ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم فعل شوية. هالفعل جاني معناي خويه على خدي خوي زمن جزء كلا مثلا كتب مثل كتب كتب حدث كتايا ككتابة والله من زمني ماضي شتايا ويقرأ بمضارع هنوتي واحفظ بأمر هنوتي شنك نعب بس انها ماضي يعني كتب ويقرأ وحفظ بهرسي شي هنائي والحرف ما وضع ليدل على معنى غير مستقل بالفهم يعني ليدل على معنى معناها اي فلان خوي بخو تنها معنى لا بخس الا ب اضافي كي بقول لك الكلمه كثير يعني لا هذول اللي في على معنى في نفسه مثل هل وفي هل بو استفهام بسيطه وفي ولم ولا دخل له هنا كما مر لا دخل له يعني لا دخل له هنا يعني في الصرف لعلم صرف ده هيك بس هيك يعني خذي خذي حرف وك وحرف اجدراسي يعني علم صرف ويختص الاسم بقبول حرف الجر يعني علامات حرف جر تشين امانا يعني امانه اختصاصاتي علم امانه اختصاصاتي اسما بقبول حرف الجر وال الف لام وبلحوق التنوين له تنوين شت السري لكتاو يعني بويوت اللحوق نيو الدخول موتي اللحوق دخوله يبشت أول يبشت النوراس تيبشت الكوتيار دخوله، ولا متي اللحوق بويبشت الكوتي. وبالإضافة إلى خواص اقتصادات اسمشياء أو إضافة بقرب ولايدواخو فعل إضافة ناقر حرف إضافة ناقر وبالإضافة وبالإسناد إليه شو شيء شيب ذي تبال شتى ولا إسنادكي وبالندائي وهر وها بانجش بكرة يذهب يا, يا يذهب يا ليتها تو كحرف يشا يا ليتني علما عظن او يا اندانيان مناداه له محذوفه يا الله ليتني يا زيد ليتني ين او يا كان يا كن يانوت التنبيه يانمنا دايش محذوف لبيه هيا اجنا ناكري يعني داع بشي تسار شي بشي تسار حرف يبشي تسار فعل شنك يعني داع شتسار اسم وكي كلا اسم وبالإسناد إليه وبالنداء نحو الحمد لله منشي الخلق منشي الخلق يا منشي الخلقة الخلق لا همتا خلقيه منشي الخلق من عدم الحمد لله منشي الخلق بوشي وباجربي خلنا كسريب الله منشي الخلق كده لو طبعاً هنا ودي طبعاً كده دي ار زاني زينو حتى اجل اضافي شيء اسمي فاعل لبرى او انشئ ينشئوا با مجرور في محل النصب نن منشي همزكي تسهيلة منشي لا أدم أقدر أفزاني أمام النسخاني كهان الحمد لله منشى الخلق توا خلق نابت بع بع إضافش بيت با اضافر بيت الخلقي هر مفعول بيها هو اوه شاء الله بابي سنفاعلك ايشة كادي عملو عمل فعله هر هنا بيت هر ايشي خوي اكا با مجرورش بيت لفضل منصوب محلا كابو الحمد لله منشي بيا خوي منشئة الحمد لله منشئ الخلق اقر لبر شعر نبوها ايوه منشئ الخلق من عدم اها من عدم تنوين الاصل ده بلان لبرشعر كلاوتك كسر كلاوتك كسر أم بيت الحمد لله منشي الخلق من عدم اما خوي أصل بيتك تشونا الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاه على المختار في القدم أما هي بصيرية لا برده مش بلقية لسلاوي أم مؤلفة يعني يا صوفية متأثرة بم متصوفة في القدم أجناك تبراوش تليد الكيتاك يعني بوص بردي بصيري ثم الصلاة على المختار في القدم الحمد لله منشي الخلق من عدمي هذا الصدر فيه شاهد حرف الجر سبون من الحمد لله لله جر مجرور هو ب جر مجرور و وال الحمد ان حمد الخلق او انا شاهد هنا و ها هو <تصفيق> التنوين والتنوين من عدم من عدم من حرف جره عدم من اسم مجرورة تنوين بلام لبر روي لبر شعرك بو تشي كسرة والإضافة منشي الخلقي منشي مضافة الخلقي مضافي ليهي والإسنادي الحمد لله سيكا إسنادي سيشي الحمد بالدلاوة ليشي عفوا, عفواً. للهي مجرور ومجرور خبره بالدلاوة ليشي الحمد دونك الحمد الحمد ثابت لله ها ها ثابت حصول استحقاق امانه فاضل لك الحمد ومنشي بالياء ومنشي بالياء سهله للوزن دونك اجدرنا نكات منشي او كتبه بالمنشيي منشيي يعني هيك حركة زياده كابوزني شركه تكچد بو يومن بالياي سهل للوزن وشاهد الاسناد اسنادكش الحمد لله اسنادش بريت لا شيء او نسبه لكنيوان مسند ومسند إليه هي، هي النسبه بين محذو خبر او بيوت الاسناد مثلا قمت سقيام قيام اسناد تراوت الله انا تو حرفي كاتشيا ضميدك هو النسبة الى الاسناد هو النسبة الى الاسم ما تحصل به الفائدة وتمام هذا البيت ثم الصلاة على المختار في القدم وهو للبوصير في بردته وهو للبوصير في بردته بوصيريش نابي محمد كري سعيدة محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي ولد سنة 608 وثمانية لصالي هشتي هجري بوصيري لدعيك بوا وتوفي سنة ستين, سنة ستين وتسعين وستمائة يعني شصدو نواته ششي هجري وفاتي يعني بوصيري قديمة أم بردي بوصيريك كأو بوصيري أو كتبي مولايا صليتي مولايا صلي لآخر كان لين أبيات شركي وكفريتي عاي. أو بداخل يعني رواجي في أدري الله متصوفة قد قيل في سببها أن البوصيري أصيب بمرض عضال ألين أو ها باس كدوا لسبب كيدا ألين بوصرين نخوشيه قدوا علاج نبوه علاج نبوه ما يعني اختلاق كدوا الله أعلم نخوشيه قدوا علاج نبوه لن لم ينفع معه العلاج وأنه كان يكثر من الصلاة على على الرسول صلى الله عليه وسلم كدوا بالدوام صلاوات دوا صلاوات صلاوات صلاوات دوا زرز صلاوات دوا حتى رآه في المنام ذات ليلة اشريكن لخوده الله عليه وسلم وغطاه ببردته ببردك اخوي يعني عباكي اخوي كلا سرشاني سرشي سر بوصيرية وغطاه ببردته الشريفه وانه لما قام البوصير من نومه كاتب بوصير قام وليس به مرض فانشا قصدته انجا ام بيتاني يطوى ام قصدي كبيوتر برده والقصيدته قد اشتملت على كفر صريح تندين شركيات وكفريات علماء اهل السنه وسلافيه رضي زورها السري وقد تتابع العلماء من أهل السنه والجماعه على نقضها ونقدها وتبيين عوارها رضي الشنك وقصه شانكسوسري وكشف زيغها ومخالفتها لإعتقاد أهل السنة والجماعة كان دين بيتي تياه كان لوا بيتانا ومن أبرز الأبيات التي انتقيدت في تلك القصيدة بون من أنك لوا بيتانا ريا أكرم الخلق ما مالي من ألوذ به أي بيغنبريخو أي كسكا لها مكسكبر رسري هكس كسيغني من فنأي بيغر ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي يعني غيري توكاسيقني لكاتي تنقاني تنقاندا كاتي كزور نارهاتين يتد لدنيا بيالا قيامت متصويفة ديان تأويل أماناها كان ألين حادث العمم شفاعة العظمية لرشي قيامته فعلا كاسني أونى بيت أو هالدين قلام هات شونيك بيت هات شونيك بيت تونا تواني ليروا ودعوا لفي غمبهي خابكى صلى الله عليه وسلم استغاثي بيكى ين بيتي كتري تا إن لم تكن آخ إن لم تكن يعني أنت آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدمي أقتنى بذستم بقدر يعفمكى هيش كس أو أو كاتمن 핌 فقل يا يا زله قدمي فان من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يعني فان من جودك الدنيا مخالفات زود شتي ايات دنيا وقيامت بره ضرت شي اخو ضره بضات يعني هوا هوا لا جنياكم جنيدوياك مستوان هل يكون جنيا يكون هنا لبقيمه ظله ضره فان من جودك الدنيا لكرمت اي محمد لكرمت دنيا هيتو يكرمت وقيامتش ناينه وضره اي باش اي قيامه ضد ضره دنيا فإن من جودك الدنيا وضرت وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم جاءيتر هنا مؤلف لكتاب برداء م قول الحمد لله منشي الخلق من عدمه عموما لرويه لروين نحو شيء تانية أو الشاهدانية هنأتي هنأتي بل عادة شاهدي نحوي شاهدي نحوي تا صالى صدو كن اهينرث صالو صدو سيه تصدو سيوبينج متنبي شاعر قولي لنحو ارنجلي اكتب شيء لش اوان ذي هجري يعني بو يا لاقنيه ونحو يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا هل اسمك يعني هل كلمك كلاب اسمه يا إبراهيم قد صدقت الرؤية ويختص الفعل بقبول قد هما فعل قد أجت السري والسين وسوف والنواصب والجوازم وبلحوق تاء الفاعل مثلا كتبت, كتبت قرأت وتاء وتاء تأنيث الساكن تاء تأنيثي ساكن الشدة السري بنم كتبت ونون التوكيد نون توكيدا الشدة السري وياي المخاطبة ياي المخاطبة الشدة السر فعل له يعني الفعل نحو قد أفلح من تزكى قد الشدة السر أفلح سنقرأك نقرأ نقرأ قراء يقرأ نقرأ سنقرأك السري ولا سوف يعطيك يعطي فعلا سوف يثبت السدي ولا سوف يعطيك ربك فتضل لن تنالوا البر لن لن لن نصبه أدواتي نصبه نواصبه شو تسر حتى تنفقوا حتى تنفقوا يعني حتى أن تنفقوا تنفي قصره كن هناك ما ولا بر من حتى أني هيا مضمره وجوبا مما تحبون لم يلد ولم يولد سكت جوازم تشوت تصرف فعل مضارع ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم وسعت تاء فاعل ربنا وسعت تاء فاعل قالت تأتي قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين ام آياتي هنا ودون نتوكيد تهي إيش كان ليسجنن نوني توكيد سخيدا ولا يكونن من الصاغرين نوني توكيدي أما لا كين رسمي قرآن ورسمك أما لا يستعى القران ذلك رسمي ولا يكونن ولا يكون أجينات تنوين ايه تنوين كذا سرفعل ليه شو يعني شو؟ أنا شوها او أو تنوينات تنوين على مائة سمية هو ولا يكونن نوني كخفيفة بلن بوشيو ورسم كداه تاوكو تج أهلي تجويد وقراء أبزان لكاتي أجر وقفذ كذ لا سر ولا يكونن شو إن وقفكه ولا يكون بس بقوية بس بالرسمة يعني نون تأكيد خفيفة إذا وقفت عليه تقلب ألفا. بولا للقرآن شبه شيررسم كذو ولا يكون من الصاغرين. <تصفيق> يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ارجعي شاهدك يا أكيا يا مخاطبيا ارجعي يا أكا أو علامتي على فعل إلى ربك راضية مرضية ويختص الحرف بعدم قبول شيء من خصائص الاسم والفعل أما حرف بوائنا سيتوكا هيتش لعلامات اسم وعلامات حرف ورناغريت الميزان الصرفي الميزان الصرفي ميزاني <صرفيكي> <مزاني> صرفي هو معيار لفظي معيارك لفظيه مقياسك علماء النوا يعني مقياسك بيوريك بدستو ايغريت بون من علي استفعل استف... استخرج علي استفعل كابو استا بيوريا بيورنيه بيورا بوشي بيورا هذا كامي حروف أصلي كامي حروف زوائده استخرج علي استفعل فأعين لاما كدركا أو كتل زائدة بوي معيار لفظي اصطلح العلماء على اتخاذه من الفاء والعين واللام ليزنوا به الكلمات العربية معيارك مقياسك لفظي علماء دايا بو و تو ي ك لام و ف ع و ع ي ن ل كلمات عربيه جاكيتو وفائدته قازنجي ميزاني الصرفي تشاء وفائدته التوصل الى معرفه الزائد من الاصلي ب زائد اصل جاكيتو على سبيل الاختصار على سبيل الاختصار فان قولك وزن استخراج استفعل. بلنا عليه استخراج وزن شيا استفعال أما مختصرة طيب عليه وزن استفعل استخراج شيا ألي استفعال لا يكون الالف والسين والتاء في استخراج زوائد هار بقول تي alay بقول تي جوال استخراج استفعال يعني على وزن استفعال أخسر من أن تقول الألف والسين والتاء في استخراج زوائد كوابو <تصفيق> لما كان أكثر الكلمات اللغة العربية ثلاثيا لبل أويكا زور بكلمات زماني عربي س حرفين اعتبر علماء الصرف أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف ودريجيش باس من كلا تصريف عزي لمقدمك بوتي سيحرف دان راوة بوتشي فا دان راوة بوتشي عين, لا. عين لام دان راوة. وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام وعلى برام بريشة دان الفاء والعين واللام مصورة بصورة الموزون فيقولون في وزن قمر مثلا لقمر دالانش فعل بالتحريك فأو لامكي لاماكي وحرككشي وفي حمل حمل حمل أويك ببشتها ليشيدي أي حمل أويك بزقها ليشيدي وفي حمل فعل بكسر الفائي وسكون العين وفي كرم فعلا بفتح الفائي وضم العين وهلم مجر وهروها هلم جرا يعني هلوها كلمة هلم جرا هلم جرا اسمي فعله اسمه فعل أمر مبني على الفتح هلما بمعنى أقبل يعني فاعلي هلما ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت هلم معني أنت والمراد بالإقبال هنا الاستمرار على الشيء ورياب النظم جر مفعول به جر مفعول مطلق أوافع لفاعل راستها لمة. طالما جرّ مفعول مطلق يعني معناه كي هلمة يعني شيء يعني استمر استمراراً. هروها وهروها بشو؟ وهروها بردوامبة وهروها بردوامبة يعني شيء هروها بردوامبة قمر فعلة حمل فعلة كرمفعولة وها لمة جرّ وهرها هركل ما يكاني وزلخي بوشيوبل بوية جرى مفعول مطلق لفعل محذوف أي استمر استمرارا ويسمون الحرف الأول فاء الكلمة والثاني عين الكلمة والثالث لام الكلمة أليل بوستين يكفي إن شاء الله وصل الله على محمد